بَلَ مَاذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي رَيَابِ الْجُبْ وَأَنْ حِينَئِذٍ إِلَٰهٌ أمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء أباهم عشاء يبكون وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزيب وما أنتبى من إلا ما ولق. صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أم فسكوم أمر فصدر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذل ذل وهو قال يا بشر يا هذا عُلام وأسره بضاعة والله عليم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم وَهُوَ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَ كنا ليوسف في لرض ولنعلمه من تاويل الحديث والله والب على أمره ولكن أرى الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحبين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك قال ماذا الله إنه رب بِيا بي أََنَامَ وَيَأِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ